Thank you. احلم معايا ببكرة جاي ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا نبدأ نحاول في الطريق كثر الخطا والدلنا على حلمنا احنا لما عايا لبكره جاي ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا نبدأ نحاول في الطريق خضاو تلنا على حلمنا مهما نؤعب نقدر نبوم نشوق نت حتى الغيوم نلاقي لنا ألف يوم بس احنا نحلم مهما نؤعب نقدر نبوم نشوق نت حتى الغيوم نلاقي Gue t referred upp till jag sa wird Alluhana idomina, ala helmina, a la helmina, a la helmina, a la helmina, a Ala حلمنا a la helmina, a la helmina, a la helmina, a la